Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا اننل ان الان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 na rabbihum bihim yawma ithil khabī